ش أريد بما في الأرض أن أراد بهم؟ أم أراد بهم ربهم رشدا، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا قراء قددا وأن ظلنا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، وأن لما سمعنا الهدى آمنا به. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وَإِنَّا مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ فَمَن أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ فَكَانَ حُرًّا وَرَشِدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا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 وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَدَ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدُعُهُ كَادُ يَكُونُ عَلَيْهِ لِبَدَأْ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدَ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرْوَ وَلَا رَشَدَ قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعصِ الله ورسوله فإن له نار جهنم فإن له نار جهنم قالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا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 إلا من ارتد ضامر رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أضلوا رسالات ربه وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا